الكفار يملون شروطهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحضر علي بن أبي طالب محبرته ثم غمس قلمه في الحبر منصتا بعناية لإملاء قائده صلى الله عليه وسلم الذي قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هم علي بالكتابة ففوجأ بمفاوض الوثنيين سهيل بن عمرو يحتج قائلا أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب أي في الجاهلية هنا ارتفعت أصوات الصحابة غاضبة والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم أنصت القائد صلى الله عليه وسلم للطرفين وبين عينيه مصلحة ومكتسبات شعبه ودولته ودعوته بين عينيه مستقبل يزينه التوحيد أنصت وكأنه يرى أفول الوثنية ثم حسم الأمر بهدوء فقال لعلي اكتب باسمك اللهم سال المداد على الصحيفة ثم توقف بانتظار بقية النص فواصل صلى الله عليه وسلم إملاءه قائلا هذا ما قاضى عليه محمد الرسول الله أعاد علي قلمه لمحبرته ثم شرع يكتب وإذا بسهيّل ابن عمرو يحتج مرة أخرى ويقول والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله لم يأبه علي باحتجاج سهيل فكتب هذا ما قاضى عليه محمد الرسول الله وسط ارتياح الصحابة وغضبهم فنظر القائد صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بعقلية أرقى أرقى من مناكفة الوثنيين فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة والله إني لرسول الله وإن كذبتموني ثم التفت إلى علي وقال أمح رسول الله اكتب محمد بن عبد الله فشعر علي بإهانة المشركين لنبيه بعد كفرهم باسم الرحمن ففقد التحكم بغضبه وقال لنبيه لا والله لا أمحوك أبدا لم يجف الحبر بعد فمد القائد صلى الله عليه وسلم يده للصحيفة وتناولها برفق من علي وهو لا يحسن يكتب ثم قال له فأرنيه أي أرني مكان كلمة رسول الله فأراه إياه فمد يده صلى الله عليه وسلم ومحاه بيده وبعد أن محا كلمة رسول الله رأى الصحابة وسهيل شيئا لم يعرفوه من قبل لم يعرفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم الجميع يعرف أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولذا قال لعلي قبل قليل أرنيه ولو كان يعرف ذلك لما سأله لكنه فعل شيئا غريبا لقد مد صلى الله عليه وسلم يده إلى القلم ثم رسم كلمة ابن عبد الله فقط ثم سلم الصحيفة لعلي ليكمل الكتابة ترى هل كانت معجزة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم رسمها رسما